بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله المسألة الرابعة عشرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة وإنما تعرض لعدها خاصة وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنها، وإنما وقع ذلك كذلك، ولم يكن الأمر بالعكس لأمور أحدها أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر، إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقيّة إذا عينت الواحدة. وأيضاً فلو عينت الفرق كلها إلا هذه الأمة لم يكن بد من بيانها لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور وهي بدع والترك للشيء والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا ضدا ولا خلافا فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق هذه المسألة بارك الله فيك هذه المسألة التي ذكر المصنف وهو هل النبي عليه الصلاة والسلام عين الفرق أم لا أم اكتفى بعدها ظاهر الحديث الصحيح الذي سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق هذه افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ظاهر الحديث أنه ذكر العدد الشاطبي هنا رحمه الله يقول هل هذا يعتبر تعيين للفرق أم ذكر للعدد فقط؟ ثم قال هنا وإنما تعرض لعددها خاصةً يعني ذكر عددها وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنها وهنا يظهر لنا سؤال وهو هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات تلك الفرق أو صفات بعضها بحيث يمكن التأمل في هذه الصفات أم لا ظاهر الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات للفرق منها التبديل بصورة عامة ومنها أنهم لا علم عندهم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ومعنى لا يجاوز تراقيهم أي لا يجاوز حلقهم، أي لا يتعدى الأمر عندهم أن يكون قراءة غير مفهومة فإذا لم تكن, علماً إذا لم تكن علماً يفهم ويلتزم به فإنه حينئذ لا يكون فيه ذكرى للقلب ولا يكون فيه بصيرة في العقل ولا يكون فيه أثر في العلم ومعرفة الصلاة المستقيم ولا شك أن هذا وصف هنا نستطيع أن نقول أن الأحاديث وردت فيها أوصاف وردت فيها أوصاف ولم تقتصر على مجرد ذكر العدد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات الفرق الناجية والضد يعرف بالضد والضد يعرف بالضد. فإنك إذا قلت النهار والليل فقلت هذا ضياء النهار عرف سواد الليل وإذا قلت ظلمة الليل عرف فياض النهار فالضد يعرف بالضد فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات الفرقة الناجية بأمر واضح مبين ولم يكتفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر النظري العلمي لأن الأمر النظري العلمي وإن كان فيه بيان إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بالفعل والفعل عند أهل العلم آكد فإنك إذا رأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام أي علمت به في الوضوء أو في الصلاة فإنه آكد عندك أن تراه وهو يصلي وآكد عندك أن ترى أصحابه وهم يصلون فالفعل آكد فالنبي عليه الصلاة والسلام ميز الطائفة التي تقوم بالحق إلى يوم القيامة بأمر عملي فقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفها لما سئل عنها عن الطائفة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي وهذا تمييز بالعمل فكأنه قال ما عملت به أنا وأصحابي والعمل في الجيل الأول ظاهر معلوم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر التوحيد وخالف أهل الشرك وحكم بالشرايع وأبطل أحكام الجاهلية وأقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام عليه الصلاة والسلام وحرم الرباء وحرم الفواحش وأظهر الدين وقاتل المشركين ونهى عن تجصيص القبور أو العكوف عندها وحرم البدع وغير ذلك من شرائع الإسلام المعلومة ورجم في الزنا للثيب وحد فيما دون ذلك بالجلد وقتل القاتل عمدا قبل الديات في الخطأ وصار الناس على أمر واحد شريعة واحدة وحرم العصبيات والجاهليات ما أنا عليه وأصحابي هذا أمر معلوم نقله الكافة عن الكافة فميز النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأوصاف بأوصاف عملية وهذه الأوصاف العملية لم تكن خاصة بزمان معين بل شمل ذلك عهده عليه الصلاة والسلام حتى نقله عن ذلك أصح حتى نقل ذلك عنه أصحابه فقال عليكم بسنتي أي طريقتي الظاهرة البينة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أي الظاهرة البينة الطريقة المعلومة فهذا كله تمييز لهذه الطائفة تمييز لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام على الحق فإذا علم هذا الأمر الثالث استفدنا منه أن الطائفة الناجية قد ذكرت عددا وهي واحدة لا غير وقد ذكرت وصفا فهذا تميز والضد يعرف بالضد أي وضدها ليس من الطائفة الناجية ضدها في وصول الإسلام وأساسيات الدين والملة والاعتقاد ليست من الطائفة الناجية فهذا تميز للطائفة وعلى هذا الأحاديث التي وردت ميزت فإن فإنها لم تذكر العدد فقط وإنما ذكرت الأوصاف أيضا ولذلك قال الشاطبي هنا فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق ولعله يقصد ذكر الواحدة بأوصافها وإلا فإنك إذا ذكرت الرجل والرجل ولم تميز بينهما لم تأتي بشيء لكن إذا ذكرت خبر الرجل وخبر الرجل الآخر ونقلته ونقلت أوصافه لمن لم يشاهدهما فإنك قد أتيت بشيء لأنك ميزت إنسان عن آخر فذكر الواحدة على الإطلاق هنا كما ذكر هنا ذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق نقول نعم ذكر الواحدة مفيد لكن بضميمة ما قد يشير إليه هو أيضا وهو ذكر أوصافها فإذا علمت الطائفة الواحدة الناجية لأوصافها فإن هذا فيه تمييز لبقية الطوائف أيضا والضد يعرف بالضد إينا مقربا لكم والثاني. ولذلك كلام المصنف الأول عندما قال وإنما تعرض لعدها خاصة وأشار للفرقة الناجية حين سئل عنها هذه العبارة يعني فيها نظر نقول تعرض لعدها وتعرض لأوصاف الطائفة الناجية وتعرض لبعض أوصاف الطوائف الأخرى هنا. والثاني أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة أن ما سواها إما يخالفها ليس بناج. لاحظتم هذا الآن؟ إذا في ذكر أو صاح لم تكتف الأحاديث بمسألة العدد فقط. لأنه قال هنا فإذا ذكر الواحد فإن ذكر الواحدة بأوصافها ذكر الواحد بأوصافها. هو في الحقيقة تحديد لأوصافي أو لطرائق علم منه على البديهة أن سواها مما يخالف وليس بناجل وهذا هو مطلوب الأحاديث وحصل التعيين بالاجتهاد حصل التعيين بالاجتهاد مثلا العلماء قالوا إن من صفات الفرق الضالة وقس عليها أيضا المذاهب التي شاعد في الناس بسبب تقليد الكفار تجد هذه الأوصاف واضحة الجهل بعلوم اللغة والجهل بمقصد الشريعة هذان وصفاني ذكرهما أهل العلم وبينوا أن من أسباب وسيأتي معنا في آخر الكتاب أن من أسباب هذه الضلالات ترك العلم والجهل بمقاصد الشريعة هذا ذكر في الأحاديث ذكر في حديث الخوارج كما سبق النظرة الأولى في المسائل بدون معرفة مقاصدها نظر عجلة من قوم لا خلق لهم في العلم هو أفسد ما يكون عليهم إذا أردت أن تعرف أفسد ما يكون على المرء أن ينظر في مسائل الدين على غير علم وبصيرة يتلقى في المسائل تلقفا ولا يعرف مقاصد الشريعة ولا يرجع إلى أحكامها فإذا رأيت الرجل يصنع ذلك فأعلم أنه قد أتى على نفسه فهو شر وهذا من خصائص الفرق عموم الضلالات في العالم هذا من خصائصية فإن اليهود إنما هلكوا والنصارى إنما هلكت لما تعلقوا ببعض المتشابهات وتركوا المحكمات كما مضى معنى فتجده يتعلق بأن عيسى كلمة الله وينسى أن الكلمة معناها أن الله أمر ومقتضى كلمته سبحانه أن يخلق في قدره السابق وعلمه المحيط أن يخلق إنسانا من غير أب فالله على ذلك قدير ليست كلمته أي أنه جزء منه كما أمر الله عز وجل بقدره وحكمته أن يكون آدم خلقا من غير أب ولا أم هذا مقتضى العلم ومقتضى الجهل وأخذ الأدلة جزافا والنظر فيها على غير بينه بالنظر الأول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يصبح علما تكنه الصدور وتفهمه ولا علما تجمعه العقول وتفهمه وتكون منه البصيرة فهذا شأن النصارى. ثم التفتوا إلى قول الله تعالى خلقنا في القرآن فاعتبروا ذلك جمعا فقالوا ثلاثة وخلقنا إنما هو يذكره الله سبحانه وتعالى بنون العظمة كما هو معلوم في اللغة وذلك هذا من جهل باللغة يذكره الله عز وجل من باب العظمة كما يقول الرئيس أو الأمير نحن فإنه يقصد نفسه ويعظمها ولا يقصد غيره معه فهذا من جهلين باللغة ومن جهلين بمقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة تعلم من نصوص الشرع وعن طريق العلم الصحيح الفرق صنعت هذا هذا الأمر فرق صنعت هذا الأمر وستأتي أمثلة سيذكرها الشاطبي في هذا الموضع تدل على أن النظر الأول على غير علم وبصيرة العالم قد يتكلم في المسألة بادي أديبته لكن عنده حصيلة لا تظنه أنه نظر فيها نظرا أوليا إذا رأيته يفتي أو يتكلم وإن كان يفتي في المسائل في المسألة تلو المسألة لا تظنه أنه بدأ النظر فيها الآن وإنما هي استجمعت في ذهنه بناء على علم عنده جمعه من مقاصد الشريعة أما المبتدئ في العلم أو كثير من الجهال يتكلموا في الكلم في العلم بالنظر الأول والنظر الأول مذموم يعني ليس عنده شيء إلا الكلمة التي تكلم بها على غير بينه فهذا إذا لزم مثل هذا الطريق سرعان ما يهلك والعياذ بالله إلا أن يرده الله إلى خير ولذلك من الطرائف أن بعض العامة يقولون أن النظرة الأولى حمقاء. نظرها الأولى يقولون حمقاء لماذا؟ لأن النظرة الأولى على غير بينه قد تأتيك بشر قد تزوج رجلا قبل أن تسأل عنه وتعرفه فإذا به رجل سوء بالنظرة الأولى وقد تشتري شيئا بالنظرة الأولى فإذا هو لا يصلح لك وقد تتزوج امرأة بالنظرة الأولى دون أن تعرف خبرها وهل تصلح لك أم لا فلا تجد ما يسرك فالنظرة الأولى كما يقول العامة نظرة الحمقاء يعني لا بد من تأمل ولا بد من دراسة فشأن المذاهب التي نشأت في أديان اليهود والنصارى نشأت على هذا النحو بغير دراسة ولا بينها فلما علموا العلم الذي يخالف ما يخالفهم عندهم بدلوه وكذلك الفرق أنشأت أفكارها على النظرة الأولى بغير علم بيّن فلما ظهر لهم العلم وقامت عليهم الحجة كرهوه وذموا السلف ولذلك تجد اليهود والنصارى وسائر الفرق المبتدع من المشركين يذمون أهل التوحيد والسنة وتجد الفرق على كثرتها تذم السلف وأهل السنة وهذا قدر مشترك بين الفريقين فإذا هناك أوصاب كما أسلفنا مذكورة في هذا ومن ذلك أيضا كما ذكرنا ما يترتب على ذلك من الجهل بمقاصد الشريعة والطراح العلم وكثرة الجهل واللجوء إلى التأويل الفاسد وغير ذلك فهذا من أوصافهم والعلماء يعرفون ذلك هذا من أوصافهم ومن أوصافهم أيضا كما ذكر أهل العلم أنهم لا يخلو حالهم من أمرين إما غلو في الأطراف كما سيأتي معنا في موضوع الخوارج والمرجعة وإما غلو في تقليد الأمم الأخرى والفرق تنقسم إلى قسمين وهذه الآفات موجودة في الأمة في هذا العصر تجد بعض الناس عنده غلو وبعضهم عنده تقليد للكفار تقليد في المذاهب والأفكار والشرايع والقوانين، فهذه أوصاف، هذه أوصاف ذكرها أهل العلم في شأن المبدلين وفي شأن الفرق الضالة قديما وحديثا، هيا بارك الله وحصل التعيين بالاجتهاد بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية، فإنه يقتضي شرحا كثيرة. ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهادا لأن إثبات العبادات التي تكون مخارفتها بدعا لا حظ للعقل في الاجتهاد فيها يعني يقول هنا مجال الاجتهاد لما تأتي الطائف الـ 72 وتبدأ تشرح كل طائفة يقول هنا الشاطبي هذا لا خائدة فيه هذا صحيح وينافي أيضا أسلوب النبوة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم جوامع الكلم أنه جاء للطائفة الناجية فوصفها بوصف واضح ضده يؤدي إلى عدم النجاة فتدخل فيه الفرق وغيرها مما يتجدد إلى يوم الساعة ما يحتاج إلى حصر وهذا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته. الصلاة والسلام مضى معكم أن البدع سيالة ما معنى سيالة؟ يعني ما تقف عند حد تتجدد تتطور. سواء البدع التي هي أصل الشرك تتطور الآن المذاهب في العالم تقف عند حد؟ هذا يخرج الشوعية هذا يخرج الاشتراكية جزء منها هذا يخرج العالمانية هذا يخرج الحداثة هذا يخرج المذهب الفلاني هذا ذاك يخرج المذهب العلاني يتجدد، تتطور لأن الناس يحتاجون إلى أنظمة وأحكام فلما رجعوا إلى عقولهم عقولهم تغيروا أحكامهم كما يغيرون لباسهم هكذا شأن البشر وتركوا التشريع الرباني بالنسبة للفرق أيضا أفكارها سيالة متطورة طبعا هذا من التطور المذموم، تجدهم يخرجون من غلو. إلى غلو، إلى غلو، يعني بعض الطوائف مثلا أخذت الوصايا عند اليهود، يهود والنصارى يقولون بالوصايا بين الأنبياء وأتباعهم، ونقل النبوة للأحبار والرهبان حتى يشرعون من دون الله، فيصبحون أرباباً، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، من وين؟ من وين جاءت من ربوي؟ ومن الذي أعطاهم حق التشريع والتحليل والتحريم والأحكام وإنشاء المذاهب والقيم والعقائد من الذي أعطاهم هذا الحق هم أخذوه بالوصايا من الأنبياء عندنا في الإسلام من يصنع ذلك وينتسب إلى الإسلام يأخذون بالوصاية عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل بيته عليه السلام ثم يطورون هذا الموضوع من أهل بيته إلى غيره من البشر وأهل بيته لا يستحقون ذلك مثل التشريع مثلا أن عندهم جزء من النبوة أنهم يعلمون الغيب ثم ينقلون هذا إلى عامة البشر فتنتقل هذه الأفكار لاحظ هذه الأفكار أنها تتطور لكن إلى السيء فتصل إلى إعطاء هؤلاء خصوصية لا يملكونها وهي خصوصية الأنبياء حتى خصوصية الأنبياء فإنها لا تصل إلى علم الغيب المطلق ولا تصل إلى أنه يشرع من عند نفسه، ولا تصل إلى أنه يحي ويميت، ولا تصل إلى أنه يعلم ما في الكون، ولا تصل إلى أنه يضر وينفع ما يمكن توصل هذا. إذا أنا قلت النبي إلى هذه الدرجة، أنا قلت له هي، والأنبياء جاءوا ليقرروا التوحيد في الأرض ويدعو الناس إلى الحق والهدى، وينهوا عن الشرك وهذا شرك. فيأخذون هذه الخصائص لأنفسهم فتجد بعض الناس يعتقدون في البشر هذه الاعتقادات كيف تطور هذا الشرك؟ الشرك تطور. الشرك كان عبادة محدودة للبشر كما في قوم نوع الصالحين فقط ثم تطور وهو لا يجوز ثم تطور لهم ولغيرهم ثم تطور للأحجار والكواكب والنجوم والأنبياء والملائكة ثم تطور إلى عبادة الطوطم ثم تطور إلى وكله تطور فاسد ولذلك ليس كله تطور محمود يعني معنى التطور هنا تغير من حال إلى حال حتى عد كما سبقت الإشارة إلى ذلك في بعض البلاد كالهند مثلا أنهم يعبدون ثمانمائة ديانة قد تتعجب من هذا فوصل الشرك إلى أن يكون للمشركين لمجموعة من المشركين في منطقة محدودة في العالم ثمانمائة إله وهذا ثابت اجتماعيا وتاريخيا هذا ثابت اجتماعيا وتاريخيا ويعبدون ونسأل الله لهذا المجد لنا ولكم الكرامة والثبات على الإسلام يعبدون حتى الجرذان ولذلك واحد قال هذه النسبة كبيرة معقول ثمانمائة فلما علم أكرمكم الله أنهم يعبدون حتى الجرذان والبقر وأشياء أخرى لا لا لا تذكر في مثل هذا قال لا ما لا النسبة قليلة ماذا معبدون وصلوا إلى عبادة إلى العبادة إلى هذا المستوى فكيف تطور هذا الشرك فلاحظوا هنا أن هذه نقطة مهمة أن أفكار البشر المنحرفة تتطور لكن إلى أسوأ وعباداتهم تتطور إلى أسوأ والشرك يتطور وإلى أسوأ والبدع التي عند الفرق أيضا تتطور تجد بدع لم تكن عند أهل الجاهلية الأولى حتى الجاهلية الأولى كانوا لا يعتمدون الإسلام أصلا لا ينتسبون إليه أصلا لكن وصل من من ينتسب إلى الإسلام إلى عبادات لم تكن عند المشركين أصلا مثل عبادة الشيطان سمعتم بها في هذا العصر ولا لا؟ لاحظت الآن أن البدع سيالة المذاهب الفكرية المنحرفة سيالة الانحرافات التشريعية سيالة أن البشر يخترعون ولو ذهبوا يخترعون في أمور العمران والهندسة وما يحتاجه الناس في الطب وغيره، وغيرها لأحسنوا لا لكن انطلقوا يخترعون في أمور الحلال والحرام والعقائد وتركوا المصدر الرباني الصحيح فإذا كانت سيالة هنا وهذا موضوع الشاهد فما المناسب أن يذكر الأصل الصحيح ولا ولا يتتبع الحديث النبوي هذه الفرق السيالة ويبدأ يذكر واحدة إلى الألف بأوصافها أيهما أقوى في البيان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم مقتضى جوامع الكلم أي أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمة الواحدة تدخل فيها المعاني الكثير هذا معنى جوامع الكلم فلما النبي عليه الصلاة والسلام وصف الطائفة الناجية بوصف متميز كان ذلك دالا على كشف بقية الطوائف إلى يوم القيام هذا من دلالة عليه الصلاة والسلام كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام هذا من جوامع الكلم فيدخل فيه كل ما خامر فيدخل فيه كل ما خامر العقل إلى يوم القيامة ولو كان من آلاف المشروبات مع تعدد أسمائها أو المطعومات أو المأكولات أو المشمومات أو الذي أخذ عن طريق الجلد سميه ما شئت ولو بآلاف المسميات فكله داخل في أنه مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام أين نعم أقرب عليك وهذا والثالث أن ذلك أحرى بالستر كما تقدم بيانه في مسألة الفرق ولو فسرت لناقض ذلك قصد الستر ففسر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة فالعقل وراء ذلك مر من تحت ذيال الستر والحمد لله يعني لعلّه يقصد رحمه الله أن الأصل الستر على الأمة قال إلا من جهة المخالفة لأن في أضرار تتعدى على تتعدى إلى الآخر يعني في انحرافات قد تخص المكلف ولا يتعدى ضررها هذا قصد المسنف بالستر هنا ورجل مثلا رأيته قد تلبس بجريمة الزنا فالأصل الستر عليه هذا ما ورد في شريعتنا لعله أن يتوب لعله أن يستعتب لعله أن يرجع فالأصل الستر في بعض الذنوب دون بعض وأما البعض الآخر التي يتعدى ضرره ضرره على الناس كالعقائد والأفكار فيقبل الستر ما لم تكن هناك مخالفة تضر بالآخرين يعني عنده عنده لوثة عنده خطأ عنده بدعة عنده إن صح التعبير إرهاصات تدل على فكر فاسد لكن ما تكونت ما ضرت بالآخرين لعله أن يرجع لعله أن يستعتب هذا الأصل الستر فيه أيضا لكن إنسان تعدى ضرره إلى الآخرين يدعو إلى شرك إلى خرافة إلى بدعه إلى شر إلى فتنة إلى مخالفة السنة إلى مذهب فاسد إلى فكر منحرف يختلف الأمر هنا ولذلك قال مصنفنا إلا من جهة المخالفة فكأنه أخذ من ذلك أنه الأصل الستر إلا أن تظهر المخالفة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل فيها ذكرها في الجملة ذكر الفرق جملة لكن منهج السلف في هذا كما هو معلوم أنه من ظهر أمره وظهرت مخالفته وأضر بالناس فإنهم بينوا شأنه كما هو معروف في تراجم أهل العلم في تراجم أهل العلم فيقول هذا مبتدع أو مرجي أو خارجي أو معتزلي أو شيعي أو يقولون زنديق أو يقولون دهري أو يقولون من الغلاه مثلا في في في عبادة القبور أو يقولون كذا أو يقولون لماذا لأن هؤلاء كونوا مدارس وبدأوا يدعون لأفكارهم بد من التحديد. كما يقال للإنسان هذه المنطقة فيها مرض معدي فإياك أو هذا النوع من الأمراض خطير فاحذر أسبابه ويدل على مواضعه حتى لا يدخل فيه لأنها من الأمراض التي تتعدى ويظهر ضررها وهناك عند أهل العلم أيضا ما هو دون ذلك وإن لم يصل إلى العقائد كما هو معلوم عند علماء الحديث فيقولون هذا الرجل كذاب لأنه ظهر كذبه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهل تريد أضر من ذلك فلا يترك فلا يقال هنا الأصل الستر فلا يقال هنا الأصل الستر فل فلا يقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان الفلان ألف كذاب متهب ويسطرونها في الكتب إلى يوم القيامة ويقولون عنه ضعيف ويقولون عنه لا يأخذوا بحديثه وكل ذلك هذا لا ستر فيه هذا ليس ليس ستر لأنه يتعدى ضرره إلى الناس ولهذا المنكرات بحسبها ما كان منكرا في حكم الأمر الخاص فهذا ينكر عليه بخصوصه والأصل فيه الستر وما كان فيه منكر يتعدى ضرره على الناس فهذا يرتفع الستر فيه ولذلك ترجم البخاري في أحد أبوابه وترجم يعني تمثل قاعدة في في في الحقوق قاعدة عظيمة قال ظهر المؤمن حما ظهر المؤمن حما إلا من حق أو حد إلا من حق ينتهيك حق الحق من الحقوق أو يرتكب موجب من موجبات الحد نعم طيب اقرأ منك الله فيك فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله ما أن عليه وأصحابه ووقع ذلك جوابا للسؤال الذي سألوه إذ قالوا من هي يا رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه السلام وأوصاف أصحابه وكان ذلك معلوما عندهم. غير خفي لاحظ العبارة دي معلوما عندهم غير خفي فاكتفوا به وربما يحتاجوا إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان يعني إذا احتاج إلى تفسيره في بعض الأزمان ليس لأنه غير واضح لا بل بسبب الجهل الذي انتشر في الناس أضرب لك مثال مثلا أنت مع انتشار العلم تعرف أن الصلاة واجبة وتعرف صفة الوضوء وتعرف أن الزنا محرم لكن في بعض المناطق التي يكثر فيها الجهل ممكن لا يعرفون أن الزنا محرم ويمكن لا يعرف صفة الوضوء إلا غسل الوجه فقط ممكن أو غسل اليدين لا تستغرب هذا لكن تقول هنا نقول لأن هذا الأمر غير واضح في الشرع ولا نقول لجهل هؤلاء تقول لجهلهم ولذلك لما جاءت امرأة حامل أمه لم تكن بين المسلمين فما عاشت بين المسلمين إلا أياما فجاءوا بها وهي حامل فسألوها فقال فقالوا من أين فقالت من فلان تستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام فاستدلوا بذلك على جهلها لأنها قريبة عهد بإسلام جديدة عهد من الإسلام وقريبة تعاهد من ما تعرف حكم الزنا أنه محرم فهذه أوصاف الفرق الناجية معلومة واضحة فتكفي في بيان أوصاف الفرق والضد يعرف بالضد أوصاف الفرق الأخرى كونها تأتي أزمان لا يعرف الناس ذلك هذا بسبب غربة السنة وكثرت الجهل ما هو لعدم وضوحها نعم وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين مقتدين به. هذه الأوصاف الآن سيشير إلى الأوصاف التي ينبئ عنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابه مقتدين به مهتدين بهديه قد جاء مدحوهم في القرآن الكريم وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم وإن مخلقه عليه السلام القرآن فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فالقرآن إذن هو المتبوع على الحق وجاءت السنة مبيّنة له فالمتبّع للسنة متبّع للقرآن والصحابة كانوا أول الناس بذلك رضي الله عنهم فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله وهو معنى قوله عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي فالكتاب والسنة هو الطريق هو الطريق المستقيم وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما يعني الآن سيثبت الأصول التي اعتمد عليها أهل السنة والأصل أول الكتاب والأصل الثاني السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعالية خلوقية الأصل الثالث الإجماع والرابع القياس الإجماع والقياس يرجع إلى هذين الأصلين يرجع إلى هذين الأصلين وهم الكتاب والسنة سيأتي المصنف كلام أن كل كثير من هذه الفرق تدعي أن على الكتاب والسنة لكن المقصود هنا الكتاب والسنة بالكلام الذي ساقه هنا وهو الاقتداء فهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر الإجماع. الإجماع في الأصل هو محمل على الكتاب والسنة، يعني أنه لابد لا بد لهم المستند على الكتاب والسنة. ومنهم أشرنا لكم في الدروس الماضي وهي المحكمات. فالمحكمات تساوي الإجماع في الأصل، يعني وردت النصوص الظاهرة الصحيحة، البيينة من الكتاب والسنة عليها من الكتاب ومن السنة، ثم أجمعت الأمة على الف... على فهم تلك النصوص بذلك الفهم. ومن همنا ثبتت معاني الإسلام وأصبح خط الإسلام والطريق المستقيم واضح يعزل عنه الخرافة والشرك والتقليد والانحراف ويعزل عنه كل الانحرافات الموجودة عند المشركين وعند الفرق صار فهم واضح ولهذا صارت القرون الأولى على هذا لاحظ الآن كلام الشاطبي في وصف الفرقة الناجية ثم قال وأصولها من الناس من يخالفوا الأصول أصلا يقول لك هو مسلم لكن ما يتبع إلا الكتاب مثل اللي يسمون أنفسهم القرآني فإذا لهم من أين تعرف أنت الأربع الركعات في الظهر والأربع الركعات في العصر من أين تعرفها فإنها لم ترد في القرآن فقالوا تكفي الصلاة ركعتين فساروا يشرعون من عندي أنفسهم ويمكرون المعلومة من الدين بالضرورة ومنها القديانية لتنتسب إلى الإسلام وتدعي نبوة فقد تجد العجيب في الفرق أنها إما أن تعزل السنة عن الكتاب أو أنها تنتمي للكتاب والسنة لكن تفهم الكتاب والسنة على غير فهم السلف وإذا سأل سائل قل وهل فهم السلف ملزم؟ يعني العلماء ذكروا أن هناك اجتهادات في أفهام السلف السلف أنفسهم عندهم اجتهادات اختلفوا فيها فما الملزم فيها؟ فإذا لابد من الترجيح بالدليل لكن لاحظوا هذه نقطة مهمة إذا قال أهل السنة فهموا السلف يقصدون الفهم الذي أجمعوا عليه والفهم الذي أجمعوا عليه هو دين حق لا ريب ولا شك فيه مثل فلنولي أنك طبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا نص أو لا في الكتاب والسنة في الكتاب وفي السنة أن النبي صلى إلى الكعبة المشرفة طيب عندنا نصين الآن هذا نص في الكتاب وهذا نص في السنة إذا قلنا فهم السلف ماذا نقصد هنا؟ إذا قلنا فهم السلف لهذه النصين نقصد الإجماع ليش فهم السلف هنا؟ أجمعت الأمة على أن القبلة قبلة واحدة ما هي؟ الكعبة المشرفة تأتي بنصف التوحيد من الكتاب ونصف التوحيد من السنة ونصوص أخرى في الكتاب والسنة تنهى عن الشرك أجمعت الأمة أجمعت السلف على فهم واحد فيها لاحظتم ما معنى فهم السلف هنا؟ أفهم السلف هنا إجماعهم، فهو حجة لماذا؟ لأنه أول شيء مرتبط بالكتاب والسنة بهذه الأصول. ثم هو على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام على ما سمعتم هنا في كلام الشاطبي. ثم الأمر الثالث متعلق بالإجماع. ولذلك اللي يأتون يقول أن فهم السلف ما هو ملزم ويأتون كل واحد يفهم النصوص كما يريد هؤلاء إنابطة مبتديعة. بدأت تخرج أفكارهم نابثة مبتدعة حتى وإن كانوا ممن يتسمون باسم العلم الشرعي نابثة مبتدعة لماذا؟ لأن أصل إذا فكوك من فهم السلف أدخلوك في الفرق لأن الفرق عندها أفهام يعني يأتي في الموضوع الأول عشر أفهام ما هو الفهم الواحد الصحيح كيف نميزه نحن؟ نميزه نحن بالنصوص الصحيحه من الكتاب والسنة أنت ما يقول نرجع نحن إلى بشر، نحن نرجع إلى النصوص كتاب والسنة لكن في نفس الوقت هناك أفهام ثابتة مع القرون سميها محكمات، سميها ثوابت، سميها كليات الدين يعرفها العامي، يشترك فيها عموم المسلمين حتى لو عصل أن القبلها الكعبة، أن الزنا محرم، هذا فهم السلف ونحن نتابعهم على هذا الفهم أن الحق واحد، ونحن نتابعهم على هذا الفهم أن عباد القبور محرمة، فهمهم هذا. طبعا في نصوص، ونحن نتابعهم على هذا الفهم ولا يجوز الخروج عنه أصلاً أبداً ما يجوز. كما أن نقول الصدق واجب والكذب محرم. كما كما نقول العقود الفاسدة محرمة. كما نقول نكاح الشغار ونكاح المتع محرم. فهم السلف وهكذا. ففهم السلف هنا بالنسبة لنا قضية أساسية. يشبهها عند أصحاب العلوم أيها الإخوة. يشبهها عند أصحاب العلوم والتخصصات الأخرى المبادئ الموجودة في الطب في الاقتصاد في الصناعات في مبادئ علوم ولا لا في مبادئ علوم تتحرك مع جميع القرون لا يشكك فيها إلا المخابيل المجانية يعني في مبادئ في علم الطب في مخترعات جديدة في مستجدات جديدة في أشياء جديدة ممكن تقبل رأي ممكن تقبل رأيين تدخل المختبرات لكن في أشياء بديهيات يسمونها في أشياء أساسية في علم الطب إذا شك الطالب فيها يخرجونه من باب الكلية من باب الطب يقولونه ما يمكن أن تتعلم الطب أجي تسوي لنا أنه كانت علامة جديدة في أشياء أساسيات في العلوم فهذه تمضي مع القرون هنا في أفهام في اللغة وفي أفهام في الشرائع أفهام ثابتة مقررة مشت مع علماء المسلمين أكثر من من ألف عام هذه ليست محل أخذ ولا عطى ولا يمكن تتحول إلى إلى محل رأي ما يمكن تتحول إلى محل رأي والعلماء من جميع المذاهب الإسلامية مجمعون عليها ما يمكن تتحول إلى إلى إلى رأي ما يمكن أن تتحول إلى أخذ عطا وإلا معنى أن كل جيل يأتي يهدم الجيل الذي قبله وينشأ من جديد وهذا الفكر موجود عند الفرق وموجود عند الحداثة الآن الحداثة معناها التحديث في الأفكار بمعنى أن كل فكرة تنقض التي قبلها المبرر الوحيد للشوعية الحمقى أن الشوعية هي الفكرة الجديدة تنقض الرأسمالية هذا أكبر مبرر وسقطت الشيوعية، ذهبت الشيوعية هذا الفكر الحداثي لوثا يدخل حتى على طلبة العلم وهم لا يشعرون كل فهم السلف ما هو ملزم، طيب إذا كان فهم السلف ما هو ملزم، فهم العلماء ما هو ملزم لمدة حوالي 1400 سنة، يعني هل, هل هؤلاء كانوا مجانين؟ لا يفهمون؟ ما عندهم ثوابت، ما عندهم محكمات، ما عندهم أصول فإذا قيل الكتاب والسنة وفهم السلف هذا منهج منهج متميز لا يمكن للأمة أن تقوم إلا به قال مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول فهناك أساسيات كليات إجماعات محكمات قام عليها الجيل الأول وكل جيل يأتي بعده ينظر إلى هذه الأوصاف الجميلة الكريمة وهذا الدين الصحيح على أنه قدوة مجتمع زراعي ومجتمع صناعي تتحول المجتمعات من حيث النظرة المادية لكن المكونات العقدية، المكونات التشريعية، ما يتعلق بقضايا الحلال والحرام، المجمع عليه هذا اسمه عندنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع كما ذكر المصنف، وهو فهم السلف. بقي فهم السلف في بعض المسائل الجزئية اللي اختلفوا فيها، هذا ما يلزمك، هذا بحسب الدليل. العلماء يرجحون فيه، العلماء يرجحون فيه، وبعض أهل العلم من من أدبهم. حتى مع الصحابة قالوا رأي الصحابي يرون أنه حجة كما قال أحمد الشافعي وله تفسير عند بعضهم إذا لم يخالفوا غيره لكن الإجماعيات الأساسيات هذه ما تكلم فيها أحد كل عالم بالسنة يرى أن فهم السلف فيها ملزم وبعدين إذا فكينا الناس من الأفهام الصحيحة في العلم التي ثبتت صحتها ثم قلنا خذوا الكتاب والسنة افهم أنت كما تريد ما الذي يحدث في العالم؟ ما الذي يحدث في العالم؟ يحدث في العالم شتات الفرق الموجودة الآن لذكره المصنف ويحدث في العالم أن طبيعة النفس أصلا تحب التجديد في ما لا قدرة لها عليه. مسألة عقائد، رحام، الشرائع، الحلال، الحرام، فضائل هذه مسائل ثوابت. مسائل ثوابت. وجعل الثوابت حتى تضمن نشأة المجتمعات وصلاح المجتمعات وتماسك المجتمعات فلو تركت للناس كلهم يقول كل منهم ما شاء فيها ويقول فهم الأولين أصحاب الفضائل أصحاب الدين أصحاب الحق أصحاب الهدى ليس بملزم كيف تجمع الناس؟ كيف تثبت المجتمعات؟ فهذه فتنة وإن كانت هذه الفتنة إذا جاءت من غير المختصين في الشريعة أو جاءت من أصحاب الأفكار الأخرى، فهذا ليس بمستغرب لأنهم يريدون يفككون الناس عن الإسلام، وهذا مدخل لهم. قل لك يا أخي الثوابتة القديمة والمحكمات القديمة دي، وفهم السلف لا تتعبنا فيها. هذا فами رجال نحن نريد نشهد. فإذا جاءت من أصحاب الأفكار الأخرى، فهذا ليس بمستغرب منهم لأنهم قصدهم تفكيك الأمة من الداخل. والأمة لا تحتاج إلى جراحات جديدة أما أن يأتي هذا من بعض الذين يتسنمون أو يتكلمون باسم العلم الشرعي هذه آفة من أشد الآفات فكن ينبغي لطلبة العلم أن يحذروا من ذلك وأن يحذروا منه يقيل فهم السلف المقصود به الإجماعات والأمة حتى في واقع ما استفادت من الإجماعات في قضاءات إجماعات أساسية تنظم أمر الأمة وتجمع كلمة الأمة وهذه الحمد لله عليها دلالة الكتاب والسنة وعليها إجماع السلف أي فهموا السلف رحمهم الله إينا. اقرأ بارك الله هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف يعني ورد وهذا يدل على أن حديث الفرق حددت أوصاف ورد الوصف الذي يتكلم عنه المصنف وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي وورد وصف آخر قال هي الجماعة والمقصود هنا كما قال المصنف الجماعة أي التي كانت على ذلك الوصف الجماعة هي التي كانت على ذلك الوصف أي على مكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إينعم. إلا إن... إلا أن في لفظ الجماعة معنى تراه بعد إن شاء الله ثم سيأتي بحث للمصنف بحث اللطيف جيد في جمع كلام السلف في تفسير الجماعة ورده إلى معنى واحد وسيأتي ذكره إن شاء الله إينعم. ثم إن في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه، وذلك أن كم بقي من الوقت؟ تقرن بساع. إيه عشر دقائق. طيب الموضوع الثاني طويل شوية ويحتاج إلى تعليق كثير، فلعلنا نكتفي بهذا؟ نسأل الله لنا ولكم. الخير والصلاح والعافية في الدنيا والآخرة لا عندكم أسئلة هل ترون نكتفي بهذا ونبدأ في شوال إن شاء الله لأن في رمضان يعني كما هو العادة يقف الدرس فهل ترون نبدأ في شوال المشيئة الله والأسبوع الجاي عند الفقهاء قاع قاعدة يقولون ما قارب الشيء يأخذ حكمه ما قارب الشيء يأخذ حكمه فما رأيكم هم يتحيىوا لرمضان الله يعيدنا وياكم إن شاء الله نلتقي في شوال بمشيئة الله صلاة لنا ولكم التوفيق ونبلغنا وياكم رمضان اليوم. إن شاء الله يوم 11 ناسبكم أول أحد في شواء بمشيئة الدراسة طيب اللي وافق 11 بمشيئة الله تعالى هذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل العقل في القلب أم في الرأس وجزاكم الله خيرا القلب يعقل كما ورد في قوله الله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها والذي في الرأس لا شك أنه من حكمته سبحانه هو الذي يدير الجسم كما هو معلوم أن هذا المخ الذي خلقه الله عز وجل أنه ما نبريد ندخل في كلام أهل الطب أن هذا كلام أهل الاقتصاص لكن القلب يعقل ولذلك مدح الله القلوب وذمها مدحها إلى عقلة الحق والهدى وذمها إذا غفلت عن الحق والهدى أما الذي في الرأس فهو ما تكلم عنه الأطباء وهو المخ وقد يطلق عليه بعض الناس العقل وهذا الذي ال... في الرأس هو الذي يدير الجسد كله حكمة بالغة وقدرة عظيمة في الخلق وبعيدا عن التفصيل في السؤال الآن نقف عند هذا الإعجاد في هذه العشر الدقائق لنزداد إيمانا لأن الصحابة رضو الله عليهم كان يقول الرجل لأخيه تعال بنا نزد إيمان تأمل يا أخي أن هذه المضغة المركبة في الرأس هذه أولا حفظها الله عز وجل في مكان أمين ولا تصاب إلا في بعض الحالات الخطرة لأنها قد تتعرض لأشياء كثيرة لكن تسلب إلا أن يكون من أمر شديد وحفظت في آخر الرأس لا في مقدمته وهذه المضغة التي يسمونها المخ أو ما يدخل فيه من التفصيلات كالمخيخ هذه المضرحة هي التي تدير الجسد الكمبيوتر صح التعبير الذي يدير الجسد كله حركة وتفكيرا وتعقلا ولذلك بعض الناس أضاف العقل إلى الرأس وعاطفة وهو الذي يحرك كل ذرة في الجسد هذا المكان لهذا كما ترون إن نصر الله نعافينا وإياكم الذين يصابون بهذه الكدمات في المخ فيتأثر المخ بحسب التأثير الذي يقع عليه انتحلل وسقطت بعض أجزائه فهذا ما يسمونه بالموت الدماغي لأن هذا المخ لم يعد يستطيع أن يشغل هذه الأجهزة التي في الجسد هذه الأجهزة فيها ما نعلم وفيها ما لا نعلم فيها ما يعلمه الناس العامة كالقلب والكلى وكذا وكذا وفيها ما يعلمها الأطباء ولا يعلم غيرهم وفيها ما لا يعلمه الناس ولا الأطباء وكل ذلك هذا هذه المضغة التي فيها من أجهزة الإدارة والحفظ والتحكم خلقها الله مضغة إذا نظرت لها في الصور أو اطلع عليها الأطباء إنما هي مضغة مضغة مكونة من أرق شيء من أرق شيء شعيرات وبعضها إذا تأثرت حتى في الصغار بسبب مثلا عصر الولادة أو شيء من هذا وانقطع التنفس بالنسبة للصغير فتأثرت هذه الشعيرات لو اجتمع أهل العالم كلهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها إلا أن شاء الله إحياءها وهذه التي ترون في الأطفال الصغار ويكبرون بها إما عاها كبيرة كان يذهب تتعطل يده أو رجله أو يذهب هذه أشياء في المخ صغيرة هي التي ترسل هذه الأجهزة هذا الجهاز الأصلي لا شيء فيه لكن لم يرسل له شيء تعطل الذي هنا ومنهما يكون أخف ومنهما يكون أشد مثل أصحاب العاهات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 جزء من هذه مكونات هذه النطفة جزء منها جزء منها يكون منه هذا الجهاز العظيم الآن جاءك ما يسمى بثورة الكمبيوتر والتقنية والاتصالات. ليس في العالم لو لو جمعت أجهزة العالم في التقنية والكمبيوتر لا يمكن يستحي أن يكون شيء منها مثل خلق الله هذه المضغة الصغيرة تجمع ما لا يجمعه كمبيوتر في العالم وتستطيع التحكم بما لا يستطيع التحكم فيه هذه الأجهزة البشرية المعقدة ومن مكونات الجسم نفسه تتحرك به في كل مكان أي جهاز عالم الآن لابد تتحرك به بوسائل ومكونات لكن هذه مضغة من اللحم حفظها الله في رأسك هنا وذلك إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول سجد لك سمعي وبصري. اللهم سجد لك سمعي وبصري ومخي وعصبي تعلم العبودية وأنت تسجد لله وتعلم ما فيك من هذا الخلق العجيب الذي لو تفكر الإنسان فيه الكافر يؤمن والمؤمن يزداد إيمانا لكن لمن؟ للمعتبرين ثم إن هذه المضغة الضعيفة. إذا تأثرت بالتأثر الذي سبق ذكره وهو تحلل بعضها هذا الذي يسميه الأطباء الموت الدماغي لأن تحلل البعض معناه عدم قدرة هذا الجزء في الرأس من تشغيل هذه الأجهزة ذلك الموت الدماغي لا بد أن يركب على القلب جهاز جهاز صناعي يشغل القلب القلب نظيف وحي ومتحرك لكن لا بد له من جهاز الجهاز الأصلي اللي الله وضعه هنا لك حتى تسجد وتعتبر ما يرسل ما يرسل إشارات وهذا القلب متكامل جدا إلا أن الإشارات لا تصل له يحط له جهاز ويوصل له إشاراته طبعًا ما هي بإشارات عملية ضخ وتعب ومتعب ولا ذلك إنما هي أيام سابيع توفى والتنفس يحطون جهاز لعمل تنفس لكن من قبل كان هذا الإنسان في أحسن تقويم كان تفكر كيف خلقك الله في أحسن تقويم حتى تتمتع بالطاعة تتمتع بالعبادة تتمتع بالكرامة الإيمانية الإسلامية الكلى مثلا تدخل المستشفى غرفة كاملة حتى تشغل كلى هذا المسكين اللي عنده فشل كلوي وإذا صبر أجراء لكن لا بد يتفكر أنت أجهزتك تشتغل وأنت في متعة ونشاط وحيوية تذهب وتجي تضحك وتعمل تتمتع بالطعام والشراب إذا كنت متزوج بالزوجة تتمتع ما تدري أنت هذا الكائن ما الذي يشغله هذا المسكين حتى يعمل تشتغل الكلى فقط يحتاج إلى غرفة كبيرة غرفة كبيرة مليئة بالأجهزة مليئة بالأجهزة حتى تعمل عمل هذه قطعة الكلى الصغيرة لكن المشكلة بالنسبة لهؤلاء اللي عندهم فشل كلى في نفس الكلى الكلى نفسها معطلة لكن فيه نوع ثاني متصل بما سبق. لو تعطل الدماغ أو تعطل جزء منه فيما يختص بالكلى لا يرسل هذه الإشارات إلى الكلى فلا تعمل مع أن الكلى أحسن ما تكون كان واحد من إخواننا عنده ابن سقطت عليه حديدة كبيراً ويحب الرياضة ويحب وجاي متعلق في حديدة كبيرة عشان يلف فيها ومكانت مثبتة في الأرض فسقطت على رأسه فأصاب بتورم دماغي طبعا يجلس مغمى عليه في العادة حتى يعود الدماغ إلى حالته الطبيعية ما معنى يعود إلى حالته الطبيعية طبعا كلهم يتأخرون إلى الخلف مباشرة ما في إلى الانتظار الانتظار الانتظار لماذا؟ حتى هذا التورم الدماغي في هذه المضغة يزول فيعود الدماغ لحركته الطبيعية إذا بدأ لحركته الطبيعية يبدأ يرسل كيف يعرفونهم؟ في خلال أسبوع سبعين بدأ حرك يعرفون أن الدماغ بدأ لحالة الطبيعية بدأ يفتح عينه يعرفون أنه بدأ إرسالات الدماغ بدأ يتكلم على خفيف يعرفون أن الدماغ بدأ يرسل الإشارات مكان التحكم حتى قام فإذا هو في قوته ونشاطه بقية الكلة لا تعمل قال الأطباء الدماغ لا يرسل الكلة الكلى سليمة سليمة جدا مئة في المئة أصل الضربة في الرأس الكلى في مكانها ما عنده لفش الكلى ولا عنده شيء الكلى سليمة مئة في المئة لكن الدماغ لا يرسل تلك الإشارات التي خلقها الله فيه بدأ يرسل لبقية الجسد كله بدأ الشاب يتناول الشبا يتحرك يمشي يتحرك أول شيء حركات بسيطة لأن الدماغ بدأ تماسك قليلا قليلا آخر ما ما في الأمر إنه بدأ يمشي يتحرك يعيش مع الناس لكن الكلى لا تخرج يسمونه أطباء البول المائي يعني تشرب الكأس هذه تنزل كما هي الكلى لا تعمل ما السبب هل هو سبب في نفس الجهاز جهاز الكلى قالوا لا الدماغ بعد في هذه المنطقة بدأ يتماسك إلا في هذا الجزء عنده ضعف ما يستطيع يرسل. أنت تحمل في هذا الجسد بني آدم تحمل في هذا الجسد قال الله عزوجل وفي أنفسكم أفلتوا تبصرون تحمل طاقات عظيمة فانظر أيضا تأثير الدماغ على حركة الإنسان النفسية غضبه رضا حزنه وتحكمه في هذا أنت عندك قدرة تتحكم في الغضب من فين تتحكم فيه؟ فتركيبة هذا الإنسان تركيبة معجزة تدعو الإنسان للتأمل دائما تفكر ابن آدم في نفسك أولا ما تنسى النعم فتكون من الشاكري الأمر الثاني تزداد إيمان لأن هذه أقرب الآيات إليك يعني أنت ممكن تتفكر في السماء لكن تنام في الغرفة هل ترى السماء هل تتتفكر فيها يمكن تتفكر فيها من باب ال المعلومات السابقة لكن ليست أمامك لكن نفسك أنت نفسك موجودة معك في كل مكان فتفكر فيها تزدد إيمانا وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نصر الله نجعلنا إياكم من يزددون إيمانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين